وما 我ma... Oliyاؤu inna المتقون ولكن أكثرهم لَن تَنكَمْ فُثُقُونَ مَا أَمْرُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أتعون يَرْتَنِمْتُمْ مَا يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ وَهُمْ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة What is